ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورثنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرت. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَوْتَ فَأُصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرُضَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرُضَبْ